إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم وإن تعجب فعجبوا قولهم أين كنا ترابنا لفي خلق جديد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 ولكل قوم هذا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغضن أرحام وما تزداد.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 قل من رب السماوات ونرضق لله قل فاتختم من دونه أولياء لا يبلكون لأنفسهم نفعا ولا مرا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 الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم, لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لزدوا به انائك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئسالمحاد فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُولَ الْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقُ وَالَّذِينَ يَصِنُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ويحشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا تغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرّوا على نية ويدرؤون بالحسن السيئة ألا إك لهم عقاب الدّر جنات عدن يدخلونها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 وَزَرِيعُهُ بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنَابُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قبائلهم وحسن مأب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتنوا عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربنا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَأْسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّוَيَشْرَكَ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ جَمِيعا ولا يزال الذي كفروا تصيبه بما صنعوا قارعا أو تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد وَلَقَدِ اسْتَهْزَئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ وَقَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُل سَنُمُوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ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 أو لم يرون نات لرضن قصها من طرفها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبرهم فلله المكر جميع يعلم ما تكسب كل نفس يعلم ما تكسب كل نفسه وسيعلم الكافر لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا